مشاهدينا الاعزاء مساء الخير واهلا بكم ولقاء جديد ولسه فاكر أعزائنا في حلقة الليلة حنفتكر إحدى المسرحيات اللي بتلقى استحسان وإعجاب الجمهور كلما عرضت على الشاشة الصغيرة، وهي مسرحية أنا فين وانت فين، وبساعدنا تكون دفتنا النهاردة بطلة المسرحية الفنانة الكبيرة شويكار الفنانة الكبيرة شويكار يا ترى لسه فكرة أنا فين وانت فين. أيوة طبعا فاكرة ده أنا فين وانت فين من, من أقرب المصر حياة لقلبي قولي <تصفيق> نعم إيه اللي مضايقك في الدنيا؟ <تصفيق> <تصفيق> تقولي إيه اللي مش مضايقني الناس تشاند من قلوبها الرحمة الراجل يتعذب 30 يوم في الشهر وبعدين يسرقوا شقاء ده كلام طب وانت مالك مدام محفظتك في جيبك ايه همك من محافظ الناس <تصفيق> محفظتي هو حد يقدر يمد ايده على محفظتي والله <تصفيق> حضرتك بيغرك مظهر المتواضع وشكلي البسيط انما انا احرص انسان في الوجود ده انا بنام زي الثعلب مغمض عينه ومفتح الثانيه ده اللي يمد على محفظتي ده اللي يمد على محفظتي لسه متخلقش ده انا ايوب ايوب سمعتيش عن ايوب ايوة ايوب الفنانة الكبيرة شوكر زي ما قلتي في البداية إنه مسرحية أنا فين وأنت فين من أحب المسرحيات إلى قلبك طبعا مسرحية أنا فين وأنت فين كوميدية اجتماعية راقية جدا تفتكر هي كانت بدايتها إزاي وفكرتها ويعني تعاملت إزاي هي فكرة الحقيقة هي كانت أول رواية هي تالت رواية لي أنا في مسرح التلفزيون وتالت مقابلة هنا في لس فكر والرواية دي كانت اول روايه تبقى مؤلفة ما هيش مقتبسة السكرتير الفني مقتبسة وأنا وهو هي مقتبسة أنا فين وانت فين الحقيقة هي فكرة فؤاد فؤاد المهندس قاعد كده يوم متسلطا على الآخر وقال بصيلي فضيلي بصيلي كده بصيلي بصيلي كده وبين قال لي يا رأيك أشوشو بتقوله في إيه قال لي واحدة سته شيك قوي ويبصي لنا يعني قعدة ست شيك قوي وعندها بنت لأن أنا بنتي كانت كده وقتها قلت له ها قال لي وبعدين جوزها بيموت قمت قلت ها بالتندمة نعم وبيجي واحد شبه جوزها البنت بتشوفه بتتعلق بيه فقلت له والله مش بطلة الو بعدين حيعمل شبه جوزها وحيعمل قلت له لا ده هيطلع سريخ وحتبقى حلوه بجد قلت له رحنا طالبين سمير خفاجي في التليفون على طول وقال له ايه رايك يا سمير تعالى اوام جري سمير طبعا عندنا قال له ايه رايك كذا كذا كذا كذا كذا, كذا. قالوا بس سمير كده وقال اه ممكن فدا سمير طبعا حاول اللي ح بقى قال له والله يا فؤاد انا عايز اعرفك بواحد من اسكندريه كلامه حواره زي العسل واتفقت انا وهو ان احنا هنكون دوتو انا اكتب السيناريو او القصه والسيناريو وهو يملاها حوار لانه حواره معسلش قال طيب بكره ان شاء الله نتعرف عليه بسيت انا ثاني يوم او ثالث يوم مش فاكره لقيت شاب كلبوز ويمشي كده كانه حنطور ماشي مش وقال لي انا بهجه قمر الله يرحمه طبعا قال لي انا متابعك قلت له والله اللي اه الروايتين اللي عملتيهم لكن انت ليكي اداء مختلف شويه عن اي حد ليكي نوع ليكي طعم ليكي قال لي كده انا هاكد بحواري طريقه ادائك دي انا في الحقيقه الاول ما فهمتش يعني هو قصده ايه ياكد برضو لسه ما مش مش مدركه قوي ال... فبدات الفصل الأول يكتبه المشهد الأول من الفصل الأول وابتديت أقول الحوار لقيت الحوار لايق على طبيعتي عنده هو من الذكاء إنه حس إنه أنا لما بتكلم كلامي في العادي والتمثيلي في نوع من النغم يعني إيه بس تطعم الكلام ما بقولوش أخصان لو كين بأحوار حلو ببس لقيني إيه في طويق طواتي وعالي و... فبد بدات استطعم حواره وبقيت اقوله من غير ما حد ينبني اقوله ازاي يعني يعني مثلا كان استاذ مكبولي مثلا يقولي ايه لا دي تقوليها كذا ت ت ت ت ت مثلا انا بدات الحوار بتاعه خلاني اقول ده ت ت ت ت ت لوحدي ليه يا فندم بس مش اخرس تعرف ابتسم شوف <تصفيق> Healthy required. The actor. C'est pas ça, mais j'y vais بنت صغيرة اللي قامت بالبطولة. نقدر نقول ان خادت دور بطولة امام الفنان فؤاد المهندس وامام حضرتك وفعلا اثبتت نفسها واثبتت جدارة بالرغم ان بعد كده ما شفناهاش. لكن هي المسرحية الوحيدة اللي شفناها فيها. عايزين نعرف ازاي تم اختيارها ويعني ازاي بقى بقيت تعيشيها وازاي بقيت تعمليها على اساس انها تطلع بالشكل الجميل اللي احنا شفناه ده. طبعا احنا الاول عملنا اعلان في الجورنال. قلنا عايزين بنت صغيره اربع خمس سنين فجاء جم بنات اربع خمس سنين في الاول يمكن هقول يمكن ألف بنت طبعا ما بيعرفوش ينتقوا لان ده دور بطوله زي ما قلت يعني ده دور اساسي جدا ففؤاد بسيلي كده قلت له قال لي هنعمل اعلان على اكبر على ست سنين على سبع سنين فعملنا اعلان على ست سبع سنين قال حوالي 300 بنت بنات حلوين وكل حاجه يكلموا كل حاجه لقيت انا وانا قاعده كده لقيت بنت لوحدها مش مع حد يعني فيك 300 لقيت واحدة لوحدها قاعده يعني جنب مامتها وتسيبها كده وتمشي شويه كده وترجع وعينيها فيها ذكه ما اقولكيش وبصلي انت عارفه يعني بصالي ها ما يعني حاجه كده نعم انا مشيت بشويش عليها قلت لها انتي حعارفة انك حلوه قالت لي اه قلت لها اسمك ايه قالت لي منى يا تانت، قلت لها بتحبي التمثيل قالت لي قوي قوي يا تانت، قلت لها يعني تعرفي تحفظي قالت لي ده انا اروى يا تانت، قلت لها يعني انت شاطره في المدرسه قالت لي اشتر بنت في الفصل يا تانت، قلت لها طب تعرفي تقري قالت لي آه يعني شوي كان عندها كم سنه عندها كان سبع سنين سبع. اه سبعة بالزبط يعني قلت لها تعالي نقرا سوا كده حته أريه وأنا وانا وسلحتها إذا كان في حاجه نما حفظت يعني انا قريت لها وسلعتها وحفزت الـ الـ المشهد الصغنن ده فبدأت تتا انا حبيتها دخلت جوه قلبي يعني ما عرفش انت عارفه لما في حد كده بيشدك انا اتشديت فادي يقول لي أقول له دي يقول لي اقول له دي بحبها حبيتها فقلت لها قلت لها مفضلك عشان انت عارفة ان انا حبقى مامتك يا قالت لي اه, اه قلت لها طيب هتقولي لي يا ماما عليك بس فكرت كده شوية وقلت لي لا انا حقولك يا ماما شوشو لان انا عندي مامي واحدة بس انا ما اقولش غير لي مامي بس بتاعتي انا لما انت حقولك يا ماما شوشو ولتها زي بعض البيت جال ارجو تساعدني يا لم امكن امد انا ساعت البيت لم امكن وعسكر حرامي هي اللي عامله بت خش يا استاذ خش خلي نهارنا يفوت على خير اخش اتفضل اتفضل يا سعاده البيت بي اه انت, انت انا بيه بيه. اقعد يا ابو زيد طب طب وايه طب سعد يا فندم ايوه استنوا خديها على العربيه وانا محصلكم حالا لا انا عايز اقعد مع بابا اسمع الكلام يا حبيبتي لا مش هسيب بابا بابا جاي ورانا حالا صح هتيجي يا بابا ولا هتسافر تاني والله يا مساله <تصفيق> خلاص بلاش تي يا ابو زيد مش ايه طب وطاب المدود ما علي يا بابا، الفنانه الكبيره طبعا مسرحيه انا فين وانت فين نالت نجاح كبير جدا لما عرضت على شاشه التلفزيون لكن انا عايزه اعرف من حضرتك لما تعرضت على المسرح كان وقعها إيه عند الجمهور والجمهور استقبلها ازاي وتكلمين عن اول يوم عرض للمسرحيه هو طبعا احنا فتحنا المسرحيه الأوبرا الاوبرا طبعاً ما اقولكيش طبعاً كان, كان يعني استقبال مش ممكن والرواية أصلها كوميدية إنسانية كمان فيها إنسانية وكانت بتأثر قوي في القلوب فكانت نجاحها مش معقول طبعا. البنوتة الصغيرة كمان كسرت الدنيا والناس بتسقف لها وأول يوم الناس سقفت لها وتاني يوم بقى تكسير عشانها لأنها تعودت قالت لي تعالي يا ماما اشرشش قالت لي شايف الناس بتثقفلي ازاي بتثقفلي اكتر منك واكتر من عم فؤاد كمان قلت لها له قالت لي ولا منتج جالي ولا مخرج جالي ولا حد جالي ولا حد عبرني معقوله كده حتى افقدني قلت لها ما تفتكريش اني بقى على طول كده وما اتحقق اشتغل قد ايه يعني عشان الناس كلها تتنحفها ما بقى ان خلاص يعني يا ماما ده. <تصفيق> يا واد ابو كرش كهربا اخس عليكم اخس ناس هم طيب الله بابا يا حبيبي يا بابا انت وحشتني قوي يا بابا, بابا. الفنانه الكبيره شويكار طبعا كل مسرحيه بيكون ليها حكايات وليها ذكريات دايما في نفسك ما بتنسيهاش ابدا أكيد مسرحية أنا فين وانت فين من المسرحيات اللي تركت أثر فيكي وتركت ذكريات كتيرة جدا عايزه افتكر معاكي ونفتكر مع السادة المشاهدين الذكريات اللي لا تمحى في مسرحية أنا فين وانت فين يعني مثلا في مسرحية انا فين وانت فين احنا كنا اسمعنا ان ست الكل ام كانت نفسها تشوفنا فطبعا ضربت لها تليفون وقلت لها ست الكل يعني مش حضرتك مش هتشرفينا بقى وكده قالت قوي قوي يا شوكار ده أنا نفسي قوي إن أنا أجي أشوفكم وكده قلت عموما إحنا ب... إحنا في مكان محترم جدا اللي هو دار الأوبرا الملكية اللي هو دار الأوبرا ف... فحضرتك تتفضلي وتشوفينا وكده فقالت أنا جاي لكم إن شاء الله بكرة بس فجات فاحنا قاعدين ساكتين يعني كده يعني كناش فاهمين إنه لما ام خالسومتي تيجي الأوبرا يعني لازم يحصل ترتيب فاحنا بنتكلم كان وقتها مدير الأوبرا الله يرحمه اسمه شكري راغب فبنقول له بالعادي ونكلم قوله الست جيلنا النهارد قال مين الست؟ قلتوا الست ومقال سوم قال يا خبر ابيض ربي دي لازم تستقبل رسمي فأنا ما فهمتش قلت رسمي يعني إيه مس هنقف سفف نسلم عليها ولا إيه اتاري طبعا كل الناس الموظفين الكبار بتوع الأوبرا لازم يقفوا يسقبلوها وتتفرش سجادة حمراء طويلة لغاية باب الأودموبيل بتاعها عشان تنزل عليها وفعلا وفعلا تفرجت علينا وكانت قاعده في البنوار اللي هو نمرة واحد بتاع الكبار قوي وكانت بتضحك لكن ضحكتها ما كانتش بتباين بقها يعني كانت تضحك كده تلاقيها واحنا كلنا عنينا بقى ايه قاعدين نبص على الست بقى ونشوف هتعمل ايه ورد فعلها يبقى شكله ايه وتضحك قوي وتعمل كده جي في الاخر قالت ان هتتفضل تسلم علينا وكده فتحوا لها كبير اللي هو نمره واحد هناك في الاوبرا وجينا كلنا عشان نسلم عليها سلم عليها الاستاذ فؤاد وبس ايدها وانا عملت الريفرنس اللي هي عشان برضو هي حاجه كبيره وقالت لي انا زعلانه منك قلت لها زعلانه مني انا ليه عملت حاجه قالت لي لا ازاي في الاخر تسيبي فؤاد قلت لها ما هو احنا ضحكنا كتير يا ست والكل وبسطنا الناس بس لازم نقول قيمه معينه انه لازم يبقى في تكافؤ بين الرجل والست بتاعته يعني فحبينا نقولها كده بطريقه بس حتى مبسطه يعني قالت لي لا انا مليش دعوه ما لكن عملي عملي التكافؤ عملي اللي أنت عايزة بس ما ما فيش حاجة اسمها تسيبي في أدم وعندس. قطر قطر ده اللي مزعجلك بس إنه مروشك لا يأيد لي حلو قوي وكده وربنا معك وكده لكن يوم طبعًا كان أسعد يوم في حياتي إن السبتم وكسوم جاية تفرج علي وبدو يقولي إن أنا كويسة جدًا وإن أنا نوع تاني من ال من الممثلات يعني طلع بلونج جديد. <تصفيق> هما ايه هو هو ايه دول فلوسي فلوسك <تصفيق> المهيه عرق شهر بحال ويا حراميه بتاعه الثلاث ورقات ايه ده انت اتجننت جن لما يلخبط مخك اسمعي بدنتي انت لما سبتك انت عارف انت بتكلم مين ايه عارف طبعا وانا عمال اقول الدنيا لسه فيها خير اترك من اياهم على الفلوس على الفلوس قصدك تقولي ان شرقتهم لا عفنت وش الحاجات دي ودين ما جبت الفلوس اجيب لك النيابه قال لي انا فين المدير فين المدير وانا كشف عوني يخلصك من ايدي يا حراميه بتاعت الثلاث ورقات على الفلوس على الفلوس اللي بتقولي ست الهام ده مقفل هن مين يا بين انت مصدق البويه اللي عليها دي؟ الشغل يا غبي عشان تخون المغفلين اللي زيه زيك طلع فلوس الهانب. انا خلاص حولي. يا حي الفندم انا حيوان يا بيتحايلوا على الفلوس يا بو اللي ست الهاني ست الهاني ست معاه الفنانة الكبيرة شوיקר كلمتينا عن الفنانة الراحلة كوكا بالشرق أم كلثوم لما حضرت مسرحيات أنا فين وانت فين لكن هل كان في رد فعل الجمهور ما تنسوهش أبدا في هذه المسرحية؟ أفتكر مرة كنا بنمثل الرواية وبعدين في واحدة كانت أعدة في الساله يعني وكانت الناس كلها تضحك تضحك إنما هي ليها ضحكة مميزة لابد كر كر كر كر وبعدين ناخد تاخلص والناس ابتدوا فقعدتها بقى كذا مره الناس تضحك قوي كرك كرك كرك الناس تاخد العدوى منها فبدأوا يضحكوا على ضحكات وبدانا احنا كمان نقف لغايه ما ت احنا كمان نضحك شويه وفي الفصل الثاني في المشهد بتاع المرحوم الدكتور زكريا موافي وصادق افندي وفؤاد حاجة زي بانتمايم شوية ففضلت كر كر كر تضحك تضحك لوحدها تضحك تضحك لوحدها وبدت تصوت. تضحك كر كر كر كر واا وتضحك واا. فقاموا البلاسيورات شلوها. فقالا كنت قاعدة في قدتي ساعتها ما كانش عندي شغل ورحت قالوا لي هاتي ملايا هاتي حاجة هاتي فوتة هاتي. فقلتهم في ايه قالوا الست مغمى عليها جوة في القودة. ففتحوا لها سالون من السالونات. وراحوا رحت انا وغضيت الاولت اشوفها. وتروح بسالي يا ب ب ااا او بسرك كل كل كل وتحداك ووو وو وقلت لهم فيها ايه قالوا لي الست بتولد ايه يعني افكر تيش يعني انك ايه تحبي احبه تتجوزي تجوزه ليه مش بعيد انت بتقول ايه انا اتجوز الحيوان ده حيوان طبعا اه انا كل ما اشوفه يركبني ستين عفريت كرهه اه ده شكله يا ساتر يا رب ما تفكرنيش يا شيخ ماله شكله عينيه عاملين زي البيض الممشش بيض الممشش اه وانا انا زي ايه <تصفيق> يلوحي يلوحي يلوح على عالعينين عينيك النباهه بتشر منه إنها بتشر منهم ولا شعره؟ ماله شعره شعره عامل زي فروة الجدي الزرايبي زرايبي؟ وزرايبي دي يعني ايه؟ يعني خريج زريبة اه وشعرنا زي ايه؟ شعرك يا أختي على شعرك شعرك زي سبيك الدهج ولا خدوده. مالها خدوده؟ كل ما شوفهم يبقى نفسي عيني قلتشوا عليهم ألمين ولا ودانهم بس بس دا انت شركتيه خالص الفنانة الكبيرة شويكار طبعا في مشاهد كتيرة جدا بتضحكنا احنا كجمهور لما بنشوف مصرحات أنا فين وانتي فين لكن انا عايزة اسأل حضرتك بقى المشاهد اللي لما بتشوفي المسرحية بتنتظريها وبتتحكي عليها من قلبك يعني أنا بضحك مثلاً على الحتة المشهد الأولاني اللي هو في المكتب اللي ما بقوله ولما قالوا لي تسافر وقالوا حيب سنة واتنين دي طبعاً بتضحكني أوي ولما With me, Oulama, alone, the son, I it with me, Oulama, the I with me. في اللي هو في المشهد في الفصل الثاني اللي هو ابتدى يخش علينا في البيت وابتدى عايز اجري بفهمه انت قيمتك ايه وانا انت ايه فبقول له امك انت ابيه باباك انت ابيا جدك انت ابيا الحاجات الحاجات دولت دي كمان بتضحكني قوي انا دولة البراق دار كاف بنت عثمان القرناطي ابن سلوقي محمد لازغل البراق دار كاف يس الهام وماذا يعني؟ ملايو جد الحق ابن الحق جد الحق ابن المعلم جد الله ابن لست جد المولى ايه الأسامي البلدي دي قال لها معنى ان مكاف دي اللي ملهاش معنى البارق دار كافية مغفل يعني كائد الطبي. ثم انت مين انت عشان تسألني عن عيلتي جدك كان كائد طبي لا <تصفيق> ابوك كان كائد طبي لا لا تبقى مش من مستوايا ال كالطابله كالطابله يا كالطابله كالطابله كالطابله صورة لا أمك كان الدلالة لا دي مش من مستوى <تصفيق> <تصفيق> بدي حكني كمان الحتة اللطيف قوي اللي أنا أشتمه أشتم صادق أفندي بدأي لأم صادق أفندي يرد ومهما يشتم في صادق أفندي والآخر بيدي صادق أفندي القلم صادق أفندي أيها استهاني لازم تفهم يا صديق افندي ان بيتي مش كبري، يتكلموا فيه الشرديح بتوعك انا ليه الشرديح يا ستة هنم <تصفيق> صديق افندي ايوه يا فندي <تصفيق> يا صديق افندي <تصفيق> ايوه يا فندي كل الستات اللي تعرفهم من فاميليات كبيرة حاجات هاي <تصفيق> انت بص من زوقك يا فندي <تصفيق> صديق افندي ايوه يا <تصفيق> مفيش واحدة ست محترمة ترضى تبص في خلقتك ايه ده مش كويس كده يا صادق افندي المرحوم يا وزاد المكحوم اللي كانوا بيخوفوا بيه العيال بالنسخة تانية منك لازم تفهم يا صدي افندي ان المرحوم طبوزادة ولكن مليون من عينتك. يا صديق افضل لو المرحوم عنده هناك ما كانش اين واحد زيك. افضل يا صديق يكون لو كنت راجل يا صديق هناك كنت من شغلك. يكون وريتك <تصفيق> الفنانة الكبيرة شوكار انا سمعت ومش عارفة الكلام ده صحيح ولا لا ان في تفكير لتكملت او عمل جزء تاني من مسرحية انا فين وانت فين فمش عارفة الكلام ده صحيح ولا لا ولو صحيح طب مين اللي هتعمل دور البنت الصغيرة دلوقتي هو لو هو طبعا الكلام ده صحيح وانا قلته قبل كده هي جاتني الفكرة انه نكملها بعد مثلا خمستاشر سنة طبعا البنت هتكون كبرت واحنا كمان ونقدر نعمل ونشوف ايوب ده راح عمل ايه ورجع والبنت دي هتعمل ايه في مامتها ومامتها ازاي هتبقى لوحدها حد دايقها قوي يعني انا عندي الفكرة ونفسي اعملها الحقيقة قوي وانا بفكر لو انا وفؤاد هنكمل دي متهيق لي قالي واحده واحدة تبقى الدورت بقى شهان يا بابا <تصفيق> بس حبيب بس ما تعاطيش ما جمسيت مجيب فيك كان يا عشيان لكن عندي شغل اسمعي انا حسافر وانا جاية حاجبلك معايا عروسة قد كده لا يا بابا انا مش عاجب العروس. انا عيف انت يا بابا <تصفيق> <تصفيق> طب اتحكي اتحكي تقول نعم انت رايح فين رايح فين؟ وحسيبه وارجعه الملقيت لهش ديل رايح اجيب التب من ديله بس على الله يكون له ديل رايح اجيب التب من ديله بس على الله يكون له ديل سطر وبيسيب سطر ويمشي صفر كده هو وما يعد الكبري يهدي الامن الكبري قديم ومصدر وميت مخطر كده ده احنا في نهايه اللقاء بنحب نوجه رساله لاحد الزملاء أو احدى الزميلات في مسرحيه انا فين وانت فين توجهيها لمن وتقولي له ايه انا شوشو بتوجه الرساله دي لشويكار وتقول لها يا شفيكار انت باين عليكي قوي لازم انتي اللي تدوري على النصوص ولازم انتي اللي تفكري ولازم انتي الدوري على حد يكتب كويس آه لان آه مش عشان حد مشي من الدنيا ومن العالم حيقف لازم تفكري بقى انك تعملي رواية بس الرواية اللي ايه اللي هي <تصفيق> انت مسلت الدور كويس قوي يا ايوب بس انت نسيت حاجة مهمة جدا يا صدي افندي ان تقبوزه ده كان اشول كان بيستعمل ايده الشمال يا <تصفيق> إحنا في نهاية لقائنا بنشكرك جدا على وجودك معنا وبنتمنى دايماً إن إحنا نشوفك في أعمال كتيرة جدا وبالذات على خشبة المسرح ونشوفك قريب جدا على المسرح مرسي قوي قوي قوي وأنا بشكر البرنامج ده جدا وبحبه قوي أيوه أنت حسستيني إن أنا إنسانة لي كرامة وعزة نفس ما تبنيش أيوه أعمل معروفة السهل ما تزوديش هم أنا فين وإنتي فين كفاية علي أعرف إنك وجهان مبسوطين أيوه عن إذنك أستهد اعملي معروف عن إذنك مشاهدين الأعزاء في حلقة الليلة تذكرنا مسرحية أنا فين وانتي فين وذكريات الفنانة الكبيرة شوكار شكرا لكم وإلى اللقاء وحلقة جديدة ولسه فاكر